لا ينقل ا ل ق ر آ ن الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الله ا موسى قومه سبعين رجلا ل ن ي ق ا ت ن ا فلما اخذتهم الرجبه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و اياي اتهلكنا بما فعل السماء و م و س و ي ه النابلسي ا للعلوم د ن ا الاسلاميه أن م ض ر ب ع ص النابلسي ك ا ح ج ر ن ا قد ع ل و م الاسلاميه نشربهم و ظ ل ن ع و م و س و حطة و د خ ل ه النابلسي للعلوم خ ط ي ئ الاسلاميه ل ح س موسوعه النابلسي ه م للعلوم الاسلاميه من ع ع ا ق سريع العقاب موسوعه في النابلسي ر إماما ل م ه للعلوم ن و الاسلاميه you、yeah. الذين ي م س ك و ن ب ا ل ك ت ا ب و س ط ا ل ع و ا ا ل ص ل ا ة